الجانع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفقه معكم محمد ولاء الدين سمير البنا، جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام الكرآن الياباد الإذاعي مأمون النتجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية السادسة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة حيث شرح الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلى آخر الآية فماذا قال الإمام يا ولدي في ذلك قال الإمام إن عسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن اي يبدله صدق الله العظيم وأورد قول أبي عبيدة المعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون ومن مات مات شهيدا وعسى أن تحبوا الدعاه وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم ثم أورد الإمام قول الحسن لا تكرهوا الملمات الواقعة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تحبه فيه عطبك بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك الان نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي سبحانه وتعالى والله أكبر والآن يا اخواني ننتقل الى الايتين التاليتين وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله. وفيه اثنتا عشرة مسألة الاولى قوله تعالى يسألونك تقدم القول فيه وعن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سالوه الا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن يسألونك عن المخيد يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى ما كانوا يسألونك إلا عما ينفعهم قال ابن عبد البر ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث وروى أبو اليسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا ودعت عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وامره الا يقرا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال ولا تكرهن اصحابك على المسير فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله قال فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب فقال المشركون قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام وقيل في سبب نزولها إن رجلين من بني كلاب لقيا عمر بن اميه الضمري وهو لا يعلم انهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما فقالت قريش قتلهما في الشهر الحرام فنزلت الآية والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من تسعة رهط وقيل ثمانية في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين وقيل في رجب قال أبو عمرو في كتابه الضرر لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز بن جابر وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقيه جماد الآخرة ورجب وبعث في رجب عبد الله بن جحش ومعه ثمانية رجال من المهاجرين هم أبو حذيفه بن عتبة وعكاشة بن محصن وعطبة بن غزوان وسهيل بن بيضاء الفهري وسعد بن أبي وقاس وعامر بن ربيعه وواقد بن عبد الله التميمي وخالد بن بكير الليثي وكتب لعبد الله بن جحش كتابا وأمره صلى الله عليه وسلم ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره احدا من اصحابه وكان اميرهم ففعل عبد الله بن جحش ما امره به صلى الله عليه وسلم فلما فتح الكتاب وقراه وجد فيه اذا نظرت في كتاب هذا فانضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم فلما قرأ الكتاب قال سمعا وطاع ثم أخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكره أحد منهم وأنه ماهد لوجهه بمن أطاعه وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع فقالوا كلنا نرغب فيما ترغب فيه وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضوا معه فسلك على الحجاز وشرد لسعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كان يعتقبانه فتخلف في طلبه ونفذ عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة فمرت بهم معير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي ومعه عثمان بن عبد الله المغيرة واخرون فتشاور المسلمون وقالوا ماذا في هذا؟ نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن نحن قاتلناهم هلكنا حرمة الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام ثم اتفقوا على لقائهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله واثر عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان وأفلت نوفل ابن عبد الله ثم قدموا بالعير والاسيرين وقال لهم عبد الله بن جحش اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا فكان ذلك اول خمس في الإسلام ثم نزل قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة فأقر الله ورسوله فال عبد الله بن جحش ورضيه وسنه للأمة إلى يوم القيامة وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام وأول أمير وعمر بن الحضرمي أول قتيل وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام فسقط في أيدي القوم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى قوله هم فيها خالدون وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافرا وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونه ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين وقيل إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبد الله بن جحش وإن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم فقال عبد الله بن جحش إن القوم قد فزعوا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرد لهم فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا قوم عمار لا بأس عليكم وتشاوروا في قتالهم وتفاءلت اليهود وقالوا واقبت وقدت الحرب وعمر عمرت الحرب والحبرمي. حضرت الحر وضعت أهل مكة في فداء أسيرهم فقال لا نفديهما حتى يقدم سعد وعبه وإن لم يقدما قتلناهما بهما فلما قدم فاداهما فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا واما نوفا فضرب بطن فرسه يوم الاحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطمها جميعا فقتله الله تعالى وطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه فانه خبيث الجيفه خبيث الديه فهذا سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب على ما تقدم وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمال الآخرة والأول أشهر على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية ذكر الصاحب ابن عباد أن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين المسألة الثانية يا إخواني واختلف العلماء في نسخ هذه الآية فالجمهور على نسخها وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح واختلفوا في ناسخها فقال الزهري نسخها قوله وقاتل المشركين كافه وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القاده وهذا ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حين اذن المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم وذكر ابن اسحاق في اثر قصة الحضرمي فانزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الى اخر الايه فحدثهم الله في كتابه ان القتال في الشهر الحرام حرام كما كان وان الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنتهم إياهم عن الدين فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل الله عز وجل براءه من الله ورسوله من سوره التوبة